الجمال قلت ايه الجمال على يا دلال يا خساره يا قلبي ايه ما تزالش لو شاف اوان مياس يفضل يقول يا كان صح عنني او لالا خلي الدم دم تقيل ودم خفيف ارحم على من اللي دمهم يا لطيف والتم بتاقنام تقيل ومتا كلم بكل خشب نضيق في البيت سفن او لا لا شغل الحمضيه يا بصل اتعلموا لا انتي بتقفي ساعه بين المره تردي انتي لا رد انتي لا رد انتي انت اقول منه من امثالها خلاص ايه هو خد على خاطره وانا ماشي على فكره ان احنا الاثنين بنحيى اصنا نريح قلبك وانت بتترخ في خيالو يمكن نقول اللي اتبالو <تصفيق> اه انا فيكره بدي اقول لك على ايه من قبل ما انايتش كان بالي مشغول كان بالي مشغول كان بالي مشغول ولما شفتك لقيتك ارتاح كل, أمالي كل